بسم الله الرحمن الرحيم أ ت ى أ م ر الله فلا تستعذلوه سبحانه وتعالى عما ا ل ش ي ك و ن ت ن ز ل لملائكه بالروح من أ م ر ه على من يشاء من عباده أن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 وبالنجم هم يهتدون افمن يخلق كمن لا يخلق أ ف ل ا تذكرون و إ ذ تعدوا ن ع م ة الله لا تحصوها إ ن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون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 ق ا موسوعه ا أ ا ا ي ر ل أ ل ليحملوا ي ن ا أ ز م ك النابلسي م ي يوم ل ي ا ومن أوزار ل ل ض ل و م الاسلاميه ولمكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم, عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم ا ل قال ي م يخزيهم ة و و ق أين ش ر ك الذين كنتم ت ش اوتوا ك و و ن الذين فيهم قال أ العلم إ ن الكذي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفى هم الملائكه ذلك تظالمي انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى ان الله عليمون بما كنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين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 ف أ ص ا ب ه م سيئات ما عملوا وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ل ولا أحد ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إ ل ا البلاغ المبين قال قد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاعون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 إ ن م ا قولنا ل ش ي ء إ ذ ا أ ر د ن ا ه أ ن ن ك و ن له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا ح س ن ة ولادعو ا ل آ خ ر ة أ ك ب ر لو كانوا يعلمون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 وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إ ل ي ه م ولعلهم يتفكرون افامن الذين مكروا السيئات ان يخطف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون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 أ و ل م يروا إ ل ى ما خلق الله من شيء ي ت ف ي ا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم دافئون ولله يسجد ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض من دابه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 تالله ل ت س أ ل ن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البهات سبحانه ولهم ما يشتهون و إ ذ ا بشر أ ح د ه م ب ا ل ا ن ث ظل وجهه مسوده وهو كظيم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 ت ل ف و ا فيه وغدا و ر ح م ة لقوم يؤمنون والله أ ن ز ل من السماء ماء ف أ ح ي ى به ا ل أ ر ض بعد موتها إ ن في ذلك ل ا ي ة لقوم يسمعون وان لكم في الانعام العبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرح ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ث م ر ا ت النكيل والاعناب تتكذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك لايه لقوم يعقلون و أ و ح ى ربك إ ل ى النحل أ ن اتكذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم ا ل و ي من كل ا ل س م ر و ا ت فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من جفونها شراهم مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك ل آ ي ه لقوم يتفكرون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 فما الذين قضنوا برازي رزقهم على ما, على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمه الله يجحدون والله ج ا ل لكم من انفسكم وجعل ا و ج لكم من ازواجكم بنين و ح ف د ة ورزقكم من الطيبات أ ف ب ب ا ط ق يؤمنون و ب ن ع م ة الله هم يكسرون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 وطرد الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يات بقيد هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم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 والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع ا والابصار والافئده لعلكم تشكرون الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم ه يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود ا ل أ ن ع ا م بيوتا تستخفونها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 واذا راى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا رأى شركاءنا الذين كنا نبغى هؤلاء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 ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه و ب ش ر ى للمسلمين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 ولا تكونوا كالذين قضت و ا ل ن ه ا من بعد قوه ان ك تتخذون ايمانكم دخلا بينكم تَتَّكِذُونَ أ ي م ان ك بَيْنَكُمْ م دَخَلًا أَنْ تكون امه ّ هي ارباب ا أ ا م ه ا م ا يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم امته واحده ولكن يضل من يشاء ولكن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 ولنجد ي ن ه م أ د ر ه م ب أ ح س ن ما كانوا يعملون ف إ ذ ا ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن فاستعد لله من الشيطان الرجيم إ ن ه ليس ل ه سلطان على الذين آ م ن و ا على ربهم يتوكلون إ ن م ا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 الكذب الذين ي ؤ من و و ن بآيات الله ل أ كفر هم من الكاذبون ك بالله من بعد ايمانه الا من اكره, أكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه مغضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك ب أ ن ه م س ت ح ب و ا ل ح ي ا ة الدنيا على ا ل آ خ ر ة و أ ن الله لا يهدي القوم الكافرين أولا الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم و أ ب ص ا ر ه م و أ و ل ئ ك هم ا ل غ ا ف ل و ن لا جرم انهم في ا ل آ خ ر ه هم الخاسرون ثم إ ن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا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 فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون قال فرجاءهم رسول منهم فكذبوه ف أ خ ذ ه م العذاب وهم ظالمون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 متاع قليل ولهم عذاب اليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما ق ف ص ن ا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أ ن ف س ه م يظلمون ثم إ ن ربك للذين عملوا ا ل س و ء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك و أ ص ل ح و ا ان ربك من بعدها ل و ف و ر رحيم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 وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ادع و الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وداد الهم بالتي هي احسن إ ن ربك هو أ ع ل م بمن ضل عن سبيله وهو أ ع ل م بالمهتدين و إ ن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما ع ا ق ب ت م به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك اله لله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيف مما يمكرون إ ن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون